وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقاء فلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو فهو لاقيه كمن مسعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركاء الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا ها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 فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ فعمية عليهم الأمبال يومئذ فهم لا يتتالون. فأما من تاب وآمن وعمل صالح وعمل صالح فعسى أن يكون من المصلحين. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُ الْخِيَارُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكِنُّ الصُّدُورُ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون